بسم الله الرحمن الرحيم أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذه المادة القيمة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إليش إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. وان الفجور يهدي الى النار. وان الرجل لا يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. واذا كتبه الله كذابا. دان الله فيه. ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ما عاد يهديه الله. ولهذا تكون الكذاب من الناس هو احد درجة في المجتمع. اسفل رجل انقص رجل لا قيمة حتى عند نفسه. لو سعادت الكذام تجده في نفسه يعرف انه موشي. زوجته ما تذكر كلامه. اولاده ما يذكر في كلامه. جيرانه ما يذكر في كلامه. كل الناس لا يذكرون فيه. اذا نقل خبرا قالوا من قاله? قالوا فلا قالوا كذب. كلام. ما يذكر حتى لو صادق ينقلوا مكذب. لان الله قد كتبه كذب. فالله لا يهدي من هو مثرف كذاب والعياذ بالله. يقول الله عز وجل يا ايها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول فلو صدق الله لكان خيرا لهم. وايضا في يقول عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدق وبينا بورك لهما. وان كذب وكتما محقت بركة بيعه. الكذاب اللي يبيع سلعته ويخفز العيب فيها ويكتم ويكفز في السلعة هذا يمحق الله بركته. لكن شبوا التاجر الصادق اذا جيت دا عنده دا السيارة اش فيها دي قال السيارة فيها المطورة مخبرة والجرابوكس ترى فيه حلل, حلل والشاسينت انا مشعور اقل بالسيارة هذه اللي اعرف فيها غيرها ما اعرف يا سلام نقصت قيمة السيارة بدل ما كان يبيعها بعشرين يبيعها بعشرة لكن بارك الله في العشرة كم من واحد يبيع سيارة ثلاثين الف ويقول ما فيها ولا شيء ها مصدومة قال اسمعان مصدوم ابيعك مصدوم يا شيخ صدق? ما يقول لا. يعطيه كلام اعظم من لا وهنت صدق من مصدوم? يا شيخ ابدا. هذه مرة ما فيها شيء. الكيلو كيفه? كان الكيلو ما في ولا وقف ولا لعبة. ووقف سنتي. ويبدأ يبيع شبك. كم جد? خمسة. خمسة على بس من البيت للدواء. ما نروح مكان ولا شيء. وباعها بقيمتها ولا اكثر. لكن ما حق الله البركة. قال فان كذب يعني في سر وكتم يعني العيب محيطة بركة بيعهما. وكم رأينا كثيرا من الحالة. ان الكلداء حق الله بركة بيعه. ايضا هو من علامات المفال. روى البخاري ومسلم بالصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ايه المنافق اذا لا اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اتوا من خان فالذي يكذب في المواعيد وفي الاقوال هذا والعياذ بالله منافق. ولا يهديه الله الا اذا تاب. ما يهديه الله الا اذا تاب. وايضا في الحديث الصحيح حديث البخاري حديث سمرة بن جندب الطويل حديث الرؤية الطويلة انه صلى الله عليه وسلم انطلق مع مجموعة معاثرين من الملائكة في رحلة طويلة ضمن احداث الرحلة انه قال انطلقنا فاتينا على رجل مستلق على قفا. واخر معه كنوب من نار. فيشير شير شدكه من فمه الى مسمعه. ثم يشرشر الثاني ثم يعود لهذا فيعود كما كان. قلت من هذا? قال هذا الرجل يخرج من بيتي، فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. كذب. يصنف الكذبات. يصنع. يصدر كذبات. يسمعشين لو يجيك على بكذبة. هذا والعياذ بالله هذا عذابه في النار اعاذنا الله وإياكم. وايضا في البخاري ومسلم حديث صحيح يقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم منهم رجل باع سلاح فحلف بالله انه اشتراها بكذا فصدقه ذاك وهي على غير ذلك. هذا والعياذ بالله لا يكلمه الله يوم القيامة. يجي عنده في الدكان هذه السلعة بكام قال بنعطيك برأس مال كم رأس مال قال والله اني علي ب40 خذها ب40 خلاص اشت... تبغى يقول لك الزبون يعطيك 30 وانت لله بالله انك اخذتها ب40 يخسر بل يعتبرك ما قصرت كملت فيه لما اعطيته براس مال ما ربحت عليه ولكن يخرج من عندك يروح الدكان الثاني يلقى السلعة ب يعني انها ب هذا اقنعك وصدقته في يمينه ولكن اشترى السلعة باع السلعة واشترى الله واشترى غضب الجبار لا تحلب بالله كاذبا ولا بار لا حول ولا قوة الا بالله. هذه الستة المعوقات التي يريد المسلم ان يهتدي فتقف هذه المعوقات حجر عثرة في طريق هدايته. هل تريد الهداية يا مسلم تقول نعم عليك ان تشغل دركترات القوة وقريدرات العزيمة الرجولية وتزيح هذه المعوقات من طريقك وتلزم طريق الايمان اولا لا تصاحب الفسقة والعصاه واختر الزملاء الصالحين ثانيا لا تتبع الهوى ولكن اتبع الشر. ثالثا لا تعرض عن دين الله ولكن اقبل على الله تعلمه واعمل بدين الله ها رابعا لا تتكبر. تواضع. اخضع دائما تواضع. في ملبسك. في مأكلك. في مشربك. في مركبك. حتى في سيارة كنت تركبها وانت ماشي امش متواضع. كيف تمشي متواضع? اولا اركب اي سيارة. ثانيا اذا ركبت كسم الله. اذا شغلت السيارة سمي الله واذكر الله. اجلس جلسة المتواضع. شغل السيارة بهدوء. حركها بادب. بادب. رائي اداب الطريق تشوف واحد ما رف الطريق فيقطع وقفه واحد يبغى يدخل سيارته وهو كان محبوس وما عاد سمح له وقف له واشر خلني يمشون الناس بعض الناس لا يعاند تقول شوف منك يديك يعين الا يقطع عليك يبغى يوقفك ليش ليش ليش تعجز هلا يمشي هذا هذه من علامات ايش التواضع لكن علامات الكبرية انه يجيك الواحد ثم يجي يفتح الباب كذا بانفه طار براس اصبعه اي نعم وبعدين يجي يفتح ويحطها كذا ولا يذكر الله ولا يسمي وبعدين بدي يضبط الملاية كده قدامه. ويضبط المرزاق. هنا. وبعدين شغل كده. لا رقبته منصصة كده. ليه? لان الشيطان معشد عليه. والعياذ بالله. وبعدين من يوم يحرك السيارة ما يحركها بشويش. لا. يدوس على اخر ضغطة في البنزين وينزع رجلها من اخر قوة من هذا. فتعمل السيارة. لفه. سمونا ايش? تفحيطة. يبقى يفحض في النار. ولف الكبر. اذا في حجارة ولا فيه تراب ولا شيء يحثيه في وجيه الناس وفي وجيه السيارات اللي وراه وبعدين يجيه يدخل على ذا من هنا ويجي من هنا ويجي من هنا. اذا شاف لار من هناك شاك يبغى يفجعه يلف عليه. اذا شاف سيارة يدخل منها قرب منه, منه ولده. هذا متكبر متغطرس هذا. هذا ترى بيجيه مصيبة. في الدنيا ولا في العاخر. وكل من شاب قال أكبر علي. الله اكبر عليه. الله ينتقل منه. الله يجعلها بوجهه الله يدعون عليه الناس. لكن ذاك المؤمن اذا مشى لان الله يقول والذين يمشون على الارض هونه. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ولا تمشي في مرح، حتى بالسيارة انتبه. انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طول. لا لا تمشي في مرح ولا تتكبر. الكبرية هذا يشعر الرابع. الخامس. المعاندة للحق. بعد وضوحة. اذا جاءك نهر الدليل. اذا جاءك العمر من الله ومن رسوله. اهوالي لا تعاند انتبه. تعاند خالقك. تعاند الذي سوف يقبض عليك. تعاند الذي مصيرت اليه وناصيت بين يديه. تعاند الذي ما يمنعك منه شيء. وهو يمنعك من كل شيء. انتبه. السادس والاخير الكذب. الكذب خليك واضح صادق في كل امورك في كل تصرفاتك مع مديرك مع استادك مع والدك مع والدتك مع زوجتك مع اولادك مع جيرانك قل الحق ولو كان مرة لا تكذب ولو حملك الصدق جزءا من المسؤولية والمعاناة لكن لو قارنت بين الام الصدق و الكذب لو وجدت ان الام الصدق اخف مليون مرة من الام الكذب رجل كان توفي والده وهو الطفل صغير ارسلته امه مع قافلة الى بلد ما ليتعلم العلم. وقالت له وهي تقبله يا ابني اوصيك بتقوى الله وعليك بالصدق واياك والكذب. بس. تقوى الله والصدق واياك والكذب. واعطته مئة وخمسين ريال. جعلتها في كمرة. كمرة. وركب مع القافلة لينتقل الى قريه فيها عالم يطلب العلم على يديه. وفي الطريق اكتطعت القافلة مجموعة من قطاع الطريق. السرج. وما بالرجال وكتفوه. وسلبوا الاموال. ثم فتشوا الرجال واحد واحد. لما جوا عنده ولده جالس. قال سيدهم لا تفتسوني. ما عندش. قال لا الولد عندي مئة وخمسين رئيس. كان فتش. فتحوا الكامير واذا عنده مئة وخمسين رئيس. اخذوها منه زعيم النصوص استرعى انتباهه هذا الموقف قال يا ولدي ليش طيب تقول الكلام عنا قلنا ما عندك شيء قال ان امي اوصتني بتقوى الله والصدق وحذرتني من الكذب فان الصدق يوصل الى الجنة وان الكذب يورد الى النار فانا خشيت اني اكذب فادخل النار هذا الموقف هز الرجل هز عينيه وقال سبحان الله طفل صغير يخاف من الكذب حتى على ماله اللي هو له حتى لا يدخل النار ونحن ما نخاف من الله عز وجل ثم التفت الى رجاله وقال ايش عنديكم قالوا انت رأى سيدنا وفعلنا قال كلامكم وطعامكم وشرابكم علي حرام الا ان تسيروا معي فيما اسير فيه قالوا معك في الخير ولا في الشر لان فعله بطل قال وين رايح يا ولد قال اطلب العلم عند العائل الفلاني فلاني ارسلتني امي قالوا نحن معك ثم امر الرجال فكوا الرجالكم. ورجعوا فلوس كل واحد الى عنده. ورجعوا فلوس الى معه. وتابوا توبة <تصفيق> الى الله. واصبح هذا الرجل من خيار الشيء الصالحين. باسباب ايش? الصدق. الناس الان يقولون اكذب تنجأ. لا اصدق تنجأ. اما الكلاب مهزئ. الكذب ما هو طيب ابدا باي حال من الاحواج. كن صادقا ولو في احلك الظروف وفي احرج المواقف فان الله سيجعلك لك فرق. كيجعل الله لك فرج اذا صدقت لان الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اسأل الله الذي لا اله الا هو ان يدلني وياكم على طريق الهداية وان يسر لي ولكم اسبابها وان يعيدنا وياكم من موانعها ومعوقاتها وبعدين ادلكم على شيء قبل هذا كله هذا الهداية انه القناع الارضية انه الذي ما عندك انا عنه يسير الى المهتدين ما يبي يحاول في طريق كله لكن اذا انك اهتديت وحولت الموجة على الله وسلكت السبيل الى الله فالله سيفتح لك الامور كلها لان الله يقول ويهدي اليه من انا هاتب وارجع الى الله عز وجل وصح الوضع وثق ان الله كريم ولن يردك والله عز وجل يقول الحديث الصحيح انا مع عبده ما تحركت بشفته فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملع ان ذكرته في ملع خير منهم وان تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا وان تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا وان اتاني يمشي اتيته هرولة وكنت اليه بكل خير اسرع. وكرروا سؤالي ورجائي الى الله الذي لا اله الا هو. ان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحومة. اللهم كما جمعتنا عليه من اجل طاعتك. فاجمعنا من اجله في كرامتك. والدينا والدي والدينا واخواننا واخواتنا وجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وسوف نصلي ان شاء الله وبعد الصلاة ان كان في أسئلة ممكن نجيب عليها ومن اراد ان يجلس معنا فالواصل ومن كانت لديه ارتباطات واراد يذهب فبارك الله فيه وفيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الى العمل وهو كما قال الشاعر اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السير اجتماع النقط لو جاستم يزاكم الله وقبل البدء في الأسئلة وصلنا هذا الإعلان يقول فيه صاحبه يوجد بشبرى بالسويدي مسجد يسمى مسجد بن صالح وهو قديم مبني من تسع سنوات وهو بحاجة ماسة إلى المكيفات وإلى إصلاح دورات المياه وإلى إنشاء مكتبة صنعية به وهو يقول إخواني لا تدخلوا على بيت الله جزاكم الله خيرا وأنا المسؤول عن شراء المكيفات وإصلاح المسجد وقد تم خلال شهر رمضان المبارك فرش المسجد وتم طليه بالبويات من الخارج وأنا محمد عبد الرحمن اليوسف محمد عبد الرحمن اليوسف أعمل في إدارة تعليم البنات شرق الرياض نرجو جمع التبرعات إلى الإمام ثم تسليمه لنا جزاكم الله خيرا وننتقل للأسئلة السؤال الأول يقول صاحبه فيه بسم الله الرحمن الرحيم قضلة الشيخ خليضك الله تعالى السلام عليك ورحمة الله وبركاته وبعد بعض الإخوة الذين يحضرون المحاضرات والدروس ولكنهم مع الأسف لا يغيرون من أنفسهم ولا من وضعهم ولا من وضع بيوتهم وأهليهم ولا من انتباعهم وكأنهم أرض سبخاء لا تستفيد من الماء فهل هو ممن يقول سمعنا وعصينا ثمرت الحضور في مجالس الذكر التحول والتغير في حياة الإنسان أما الحضور مع الاستمرار على الوضع الأو دون تغيير في حياتك فهذا أشبه بالإدمان على المواعب يعني أصبح الموعظة في حياة الناس الذين لا يغيرون شيئا يعني شيء تعودوه وادمنوا عليه يحبونه ولكن إذا جئت تفتش حياتهم وجدت حياتهم هي هي لم تؤير هذه الدروس ولا المواعظ ولا الخطب ولا المحاضرات شيئا من واقعهم واستمروا على وضعهم السيئ. هؤلاء يخشى عليهم والعياذ بالله. يخشى ان يطبع الله على قلوبهم. فاذا طبع على قلب الانسان اي ختم عليه لم يعد ينفع به شيء. لان بني اسرائيل كانت تنزل عليهم الكتب. ويوحى الى انبيائهم ولكن على قلوبهم. فهم لا يفقهون. يسمعون من هنا ويخرج من هناك. وحليمة على عادتها القديمة. هذا ما ينتفع. لا. انتبه. حتى لا يطبع الله على قلبك. عليك ان تغير باستمرار. كل شيء. تسمع من دين الله حق. ثم تعرف انك تجد انك في وضع لا يتلاءم مع هذا الحق. عليك ان تسعى الى التصحيح. وستجد كل يوم وانت تصحح انك في وضع ايماني افضل الى ان تصل باذن الله الى درجة تنشرح فيها نفسك وهناك يكون الله لك يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية المرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة اما البقاء في المكان والمراوحة على الاقدام في مكان واحد وعدم السير الى الله خطرة واحدة وتظن انك مخدوع بهذا السماع بهذا الحضور هذا مكر من الشيطان نعم. وهنا سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نغبط فضيلتكم بما من الله عليكم من جهد في الدعوة إلى الله ومن قبول في التوجيه إلى الله فجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم لقد بلي الناس بما مآس محزنة تبلدت أمامها بعض الأشخاص فما هو علاجها وما هو موقف الشباب منها وهو يعرض لثلاث مشاكل أول هذه المشاكل الاختلاط الذي يكمن في المستشفيات وخاصة في التمريض والاستقبال وواجهات الجمهور بشكل مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى فما هو موقف الإسلام وما هو التصرف الشباب أمام هذا جزاكم الله خيرا الثاني المآسر الربوية والتي أصبح كثير من الناس يتعاملون بها فما هو موقف الإسلام منها وما هو العلاج ثبتكم الله بالحق ووفقكم إليه منتين أولا شكر الله لأخي الكريم دعوته لي بالتوفيق والهداية وأسأل الله لنا ولكم كلنا التوفيق والهداية والثبات أما المآسي التي تنتشر في هذا الزمان هو شيء طبيعي به النبي صلى الله عليه وسلم بانه في اخر الزمان يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. وقال بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبا للغرباء. ولكن عودة الناس الى الله وتشعارهم بالطريق الصحيح هذا يلزمهم ببعض التصرفات الايجابية امام تلك الظروف الغير مستساغة والغير مقبولة وهي وهي تبرز مدى صدقهم مع الله إذا ان الانسان في الاجواء الصحيحة اللي مية في ما يبرز ولا نعرف هل هو صادق او غير صادق لكن اذا ادخل الانسان في ساحة البلاء وفي صالة الامتحان عرف صدق ايمانا من كذب دعواه الذين يبتلون بالعمل في المستشفيات او يضطرون الى مراجعة المستشفيات ويلمسون ما يجدون او يعني يشاهدون من الممرضات والعاملات هؤلاء يفترض فيهم ان يكونوا ايجابيين بما بغض ابصارهم بغض ابصارهم لان الله قد ركب لك عينين وركب على كل عين جف جفنين وبابين اوتوماتيكيين يعني ما نحتاج ده بغيت تغطي عينك لا تأخذ يديك تبط هذا وتبط هذا لا قول كذا وطول. من فضل الله والله أمرك في عينك فقال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم فاذا راجعت المستشفى أو كنت تعمل في المستشفى ما في أحد يستطيع أن يفتح عينك على منظر الله تريده إلا أنت ولكن, ولكن بامكانك ان تطوق بصرك وتمشي وقد اعجبني طبيب موفق في احد المستشفيات عندنا هناك سعودي دكتوره كان انا مريض في المستشفى وجاءني ومعاه المرضى جنبه وجلست ارصد حركته والله كان يتحرك وهم ثلاث واقفين جنبه انه ما رفع نظره اليهم كان يتكلم ويقول قولوا كذا واعملوا كذا وسووا ولا يتلفظ فيهم ابدا عينه في هي تستطيع واحدة ترفع عينه لكن بعض الناس منين في المره يقعد ويتكلم وقد مورنينك ومرسيه وكيف حالك انتي بخير. وقال يا اشيخي شنسوي والله نزوان. نزوان لا كذلك ما كنت على الله في النزوان. لو انك يوم رأيت الحريم والنزوان غضيت بصرك هذا هو المنطق. اما يوم شفت الحريم ترفع عينك وتقول والله حطوا النزوان لا. انت ذا النزوان موجودين عينك موجودة في راسك وجفتك فيه تصرفك وبامكانك ان تغض بصرك. فهذا ابتلاء هذا في الاولى. الثاني مسألة الربا وما يتعلق به. هذا مما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس في اخر الزمان يأكلون الربا ومن لم يأكله يصبه من غباره نعم والربا كما تعرفون موبك عظيم من اعظم الجرائم من الموبكات والعياذ بالله. وقد توعد الله صاحبه بالحرب. ما اذن الله على صاحب معصية كما اذن بالحرب على صاحب الربا. وقال عليه الصلاة والسلام في صيح مسلم لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الحديث صحيح. واخبر صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة الذي في البخار حديث الرؤيا الطويل انه انطلق الى رجل فاتي على رجل يسبح في نهر من دم نهر من دم واخر على طرف النهر معه حجار وهذا يسبح الى ان يجي عنده ثم يرمي في حجر في فمه فيفغ غرفاه ويلتج من حجر ويرجع الى طرف النهر ثم يأتي ويرجمه قال من هذا قال هذا اكل الربا اخبر صلى الله عليه وسلم ان اكنت الربا يبعثونه يوم, يوم القيامة وبطونهم كالجبال. بطنه كالجبل. مليان بجميع الاموال التي رابى بها في الدنيا. وبعدين ترى الاموال من داخل بطنه. بطنه شفاف. مثل النفيخة مثل البالون. والاكياس والسيارات والاراضي والعمارات كلها داخل البطن. وهو تحتها. بطنه مثل الجبل وهو بجسم جسمه. يعني رأسها الصغير ورجولها الصغيرة وإيديها الصغيرة لكن بطنه كبير مثل الجبل. وتصوروا إذا كان بطنه مثل الجبل وهو تحته. كيف حالته لا حول ولا قوة الا لله. هذا مصيبة. وعلى المسلم ان يتقي الله عز وجل. وان لا يسير في امر من اموال الربا اذا عندك فلوس واردت ان تودعها فلا تودعها في البلوك الربوية وانما اودعها في البلوك الاسلامية التي انتشرت والحمد لله وموجودة لها. ما لقيت محل حل فلوسك في بيتها. تقول تسرق، يقول لا الله يحفظك يا شا. شاعة. لكن بعض الناس تجده من يم معها خمسة ولا عشرة الاف. قال افتح حساب، وهذا دفتر شيكات. ويحط الشيك هنا. الدفتر. واذا احد بغى شيك قال كم تبغى? اقطع لك شيك ولا اعطيك نقدر? يعني يبغى يضي شخصية. وهكبر يا هذا الشيء، يا هذا الشخصية. لا لا يا ما يحتاج حد شخصية. الشخصية العظيمة الطائع لله. الذي يخاف الله ويراكب الله تبارك وتعالى. اما ان تفبخ نفسك بالكذاب. النفخة هذه ما تنبعك عند الله يوم القيامة. فاتق الله. اتق الله واحذر من الوقوع في هذه المأساة مأساة الربا. لان الله يقول الذين يأخذون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه معظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ثم قال الله يمحق الله الربا ويربي الصدقة ويقول وما آتيتم من زكاة تري وما آتيتم من ربا فلا يرضي عند الله وما آتيتم من زكاة يريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون لاستكمال الأسئلة بعض الأخوة تسد عليه سيارة الذي عمل سيارة نوعها دودسون موديل 84 غمارة تينت وهي أمام المحراب صاحب السيارة زال الخير يخرجها السؤال لفتاة تقول فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت جزاك الله خيرا تبدي النص للمستمعات من الأخوات الحاضرات من ناحية رفع الصوت والكلام أثناء المحاضرة وهم ينسون بذلك أو يتجاهلون أن ذلك يكبط عملهم وهم لا يشعرون بالإضافة إلى التشويش على الحاضرين جزاك الله خيرا تقول لو سمحت جزاك الله خيرات تبدي النصح للمستمعات من الأخوات الحاضرات من ناحية رفع الصوت والكلام أثناء المحاضرة ناسين بذلك ومتناسين أو متجاهلين أن ذلك يحبط العمل وهم لا يشعرون للإضافة إلى التشويش على الحاضرين قد كنت أتصور أن مشكلة الحريم وسواليف الحريم وكيف حالش أنتي غير وكم عاش من عوال وبشريني شنتوا امارتكم ومعكم سيارة ولا بعنش شو موظف فيه. كنت اتصور ان هذه عندنا في الجنوب فقط. اثارها حتى عندكم في الرياض. وطبع الحليم واحد لا حول ولا قوة الا بالله. اهل الايمان يبكون في حلق الذكر من خشية الرحمن وهي جالسة تسالف مع زميلتها ما درت وين الجنة وين النار. وتطلب من زوجها تقول ودنا نشوف الذكر ونحضر الذكر. فتخرج بالاثم والغضب من الله لانها معرضة عن الله. العالم ينقطع صوته وينبح نحره وهو يحذر وينذر وي وي ويرغب ويرهب وهي تسالف. واذا خرج زوجها من من المسجد قال هاي عرفت. قالت الله يذكرها بالخير. الله انها ما خلى بنا وادي الله يذكرها بالخير. طيب وش عرفتي? قالت مدري. كلام الواجد. ما دره ولا وان اتلاه. لانها ما درت عن شيء. هي تسالف. ما شافت رفيقة هذه هذا اليوم. من قبل سنة او سنتين. وبعضها ما تعرفها لكن تسألها من وين, وين بيتكم? وهي ما تعرفها. قالت بيتنا في مثلا في حي الشغل. طيب ها البيت لكم ولا مستاجر? اذا قالت مستاجر طيب بشري عسى وسيع عسى فيه وقرض الاربع ولا خمس. وعاكم سيارة وما ايش دوق موظف فيين? عندش اولاد? ها كمهم؟ هم? في المدرسة وكم سنة? وكيف انت? وتقعد تدق حنك الى ساعة ثمانية ونص وتخرج وقد توجت بغضب الله. ليتها ما حضرت. والعياذ بالله. ان المؤمنة. ينبغي لها اذا جاءت, جاءت الى المساجد مساجد. ان تلتزم باداب الاسلام. اولا, أولاً لا تلبس من الثياب جميلا. لا تخرج الى المسجد كما تخرج الى معرض الازياء. لا. تلبس البدلة من الثياب والردي. ثانيا لا تتطيب. لان شم الريح منها يفتن. واذا خرجت ليشم الرجال ريحها فهي زانية. ثالثا تحتجب الحجاب الشرعي الكامل. ما يبدو منها شعر ولا ظفر. وجهها ويديها وقدميها وجسمها كامل. وبعدين تدخل متخشعة خافضة خاشعة ما ترفع صوتها ولا تنظر الى ثم تجلس في مصلاها وتستقبل القبلة، ولا ترد كلمة حتى على تتسلم عليها تقول ما في كلام لحيك. اسمعي الواعد او الشير. الى ان تنتهي الحلقة. ثم تخرج ان شاء الله وقد استفادت. اما تجي تسالف ديتها ما حضرت لا حول ولا قوة الا بالله. نعم، نعم. الكثير من الإخوة يخبرون الشيخ بأنهم يحبونه في الله سبحانه وتعالى هنا سائلة تقول فضيلة الشيخ هناك من الزميلات من قد انساقوا وراء اتباع الموضة من قص الشعر ومن لبس الضيق والمفتوح وغيره مما أتام من الغرب وقد أتلف أبصارهم أيضا كثرة نظرهم إلى التلفاز وإلى التمثيليات وأنا أدعو لهم بالخير فما هو الحل جزاك الله خيرا. هذه فتنة استطاع الشيطان ان يروجها وان يبيعها في سوق النساء. لانهن كما جاء في الحديث حبائل الشيطان. الا طبعا من هدى الله وعصر. فتنة التبرج. والتبرج هو خلق من اخلاق الجاهلية. يقول الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم والعبرة بعموم النفظ لا بخصوص السبب والخطاب موجه لهن ولسائر الامة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. والتبرج يشمل كل مظهر من مظاهر الفتنة. في اللباس او في المشية او في النغمة والصوت او في اي مظهر من مظاهر الفتنة. وما نلمسه اليوم ونشاهده هذا تبرج جاهلي من طراز يعني عالي جدا وهو لبس الضيء من الثياب، وقد جاء في الحديث ان من يسمع هذا من اهل النار قال عليه الصلاة والسلام صنفان من اهل النار لم ارهما بعد نساء كاسيات عاريات قال العلماء كاسية وعارية كيف قالوا في الماضي يفسرون العلماء قالوا كاسية من نعم الله عارية من شكرها. لكن اثبت الواقع اليوم انها كاسية وعارية. لانها تلبس لباس ضيق يصف جسمها ويفصل عورتها كما لو كانت عارية. يعني لونها انها عارية لجرد الناس منها. لكن بهذا اللباس اعراها اكثر. وفضحها اكثر. والحق للمسلمة ان تلبس ثوبا واسعا فضغاضا. لا يصف منها عورة ولا يكشف منها سوء. وقف علماء الحديث امام هذه العبارة وقالوا الله ورسوله اعلم عراده من منها. كيف مائلة مميلة? الان رأيناهن مائلات مميلات. مائلة بباروكتها. تاخذ لها شعر وتجمع فوق راسها الى ان يطلع فوق راسها مثل سلام البعير كما جاء في العلقاء رؤوسهن كاسلمة البخت. انت شفت سلام الجمل اذا مشى كيف يقول يميل يمين وشمال هذه, هذه كذلك. كذلك. تكوم الشعر, الشعر وتلفه وتلفه الى ان يجع فوق رأسها مثل سلام البعير ثم اذا مشت, مشت مالت واماله. وايضا مالت. تلبس الكعب. الكعب العالي الكعب الذي يقلب المحملة. المحملة. وقد ذكر علماء الطب ان البرأة التي تلبس الكعب العالي انه تنقلب محملتها واذا تزوجت لا تحمل. لانه يقلب يرفع عجيزتها مورا ويبجي سوقتها للناس وهذا مظهر المظاهر الجاهلية. هذا نوع من التبرج. ايضا من صور التبرج الموجود عند النساء اليوم لبس الثياب المشقوقة من عند الساق. تفصل الثوب <تصفيق> وتشق من تحت. ليه? ايش هاي؟ ايه هذا كلام? ثوب هذا يجب ان يكون ساتر. اما الثوب الفاضح. ويوم ارغمت عليهم ليكون من عند رجلها كامت شقة من هنا ومن هنا واعطت تأشير الدخول للشيطان من يمينها ومن شمالها والعيان بالله ما يجب. وايضا الروائح تتعطر بعض البساء والبنات الروائح الباريسية الكلونية هذه الفاتنة وتخرج والعياذ بالله ليشم الرجال ريحة كل هذا من صور الجاهلية والتبرج الذي نهى الله عنه بالقرآن وعلى المرأة المسلمة ان تتقي الله تبارك وتعالى وان تعلم ان عذاب الله عز وجل سيحل بها وانها لن تفلت من قبضة الله اذا ماتت وهي على هذا العمل. ولتذكر الوقوف بين يدي الله. ولتذكر دخول القبر. ولتذكر الخلوة فيه. ولتذكر الوحشة والضده في القبر. ما ينفعها شيء في الدنيا. اتق الله اياته المرأة المسلمة. وتوب الى الله. فانك بعملك هذا تصرفين الناس عن الله. وتصدين عندي الله. وتضلين الشباب عن هداية الله. وما من شاب ينظر اليك الا ويسمر الله في جسدك بسبارين من نار يوم القيامة. وما من شاب إن تتسببين في اهلاكه واضلاله عن طريق الله بعبارة او بكلمة او بنظرة او بحركة او بريحة او, بريحة أو بمنظر يراه منك الا وانت سبب في ضلاله وقائده له الى عذاب الله في النار والعياذ بالله. ايش? إيش إيه, إيه, إيه, ايه? ولو ولو ولو. الفتحة اذا لبستها المرأة وسوت لها فتحة من تحت وفتحة من هنا على حجة انها تمس ما يشوفها الى النساء لكن يراها الرجال حتما تدروا ليه سووها النسوان هذه بداية لنزع الحجاب لان النساء يركبون السيارات واذا جت تركب السيارة وهي ثوبها طويل ما حتشاف شيء فتقدم الرجل وترفع العباية ومن عند الفتحة بالناس تنكشف الساق فيرى الناس ساقها فير فتفتن الناس. واذا كلا الله قالت الزوبي ما احد ما يشوفني لي الا زوجي واهلي. لكن يوم ركبتي السيارة. الشارع مليا. والشياطين قاعدين يرتنصون. لا. لكن لو لبست هذا الثوب فقط في البيت. بحيث ما تخرج. تلبس النوم لزوجها. ما في منع. اذا لا تلبس هذا الثوب الا للزوج. للزوج كل شيء. نعم نعم. السائل هنا يسأل بالله العظيم ان يعرض سؤاله على الشيخ. وهو يقول <تصفيق> نسمع في هذا الوقت بالجماعات التي تدعو الى الله سبحانه وتعالى مثل جماعة الاخوان المسلمين وجماعة الدعوة الى الله والجماعة السلفية فما رأيك في ذلك مع بيان موقف الشاب المسلم مما هو موجود اولا لا يجوز لمسلم ان يلزم الاخر وان يسأله بوجه الله في امر لم يلزم به من قبل الشرق فما ينبغي لك ان تسأل بالله العظيم انه لازم نقرأ سؤالك ليش؟ لأن الجواب على السؤال إنما يقرر الحاجة له هو المسؤول عن الندوة والمسؤول أيضا عن الإجابة فكل سؤال يرد ليس بالضروري أن يجاب عليه. فلا تلزم الناس اسأل سؤالك فان اجيبت عليه بالحمد لله وان لم تجب عليه فبإمكانك ان تسأل سؤالك للرجل الذي تريد ان تقدمه لا على انفراد او بالتنفون او تذهب الى غيره. اما تفرض على الناس انهم يجيبون على سؤالك غصب وتقول اسألكم بالله هذا لا يجوز اما السؤال هذا الاخر الكريم فنحن اذا دعينا الى الله ينبغي الناس الذي يدعون الى ما يدعونا. فان كان يدعون الى شخص او الى هيئة معينة او الى جماعة معينة فلا نستجيب له وان كان يدعون الى كتاب الله وإلى الى سلة رسول الله وإلى دين الله الذي جاء به رسول الله نحن نستجيب له ما عندنا في الاسلام شعارات ولا عندنا لوحات ولا يافرت عندنا شعار واحد ويا فضا واحدة اسمها لا اله الا الله, إلا الله محمد رسول الله كتاب الله وسنته. يقول عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحدة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هلأ. وقال تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي فاي واحد يدعوك اذا دعا قل يا حجد عيني اذا قال دعوك الى الاسلام الكتاب والسنة انت معك. اذا قال لا ادعوك الى جماعة كذا او حزب كذا او مهيئة كذا او ما اسدد كذا. قل لا يا انا مسلم ولا اريد ان يعيش الا على الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وانا السلف الاول من كانوا معا من اي جماعة طيب الصحابة من اي جماعة او من اي حزب. سلف هذه الامة التابعين تابعيهم الى يوم الدين منهم من اي جماعة. لا ما عندنا تحزبات في دين الله وانما عندنا دين الله الواضح وشرع الله الكامل الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى كتاب وسلم وغيره فلا نعم نعم سأل يقول فضيلة الشيخ أنا أحبك في الله سبحانه وتعالى وأنا موظف وهناك بعض زمرائي في الوظيفة عندما تأتي صلاة الظهر لا يصلون وقد نصحتهم مرارا فما موقفي منهم جزاك الله خيرا. من المسلمين. ثم قال عز وجل بعدها مبينا الاسلوب الصيح الدعوة. قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. لا يستوي الاسلوب الطيب والاسلوب في الدعوة. ادفع بالتي هي احسن. يعني قابل الامور وعالج المشاكل باحسن عبارة والطف اسلوبه. الذي بينك وبينه عداوة باسلوبك الطيب الذي بينك وبينه عداوة تحوله الى ايش? كأن ولي حميد. ثم قال عز وجل ان هذا الكلام ما يقدر عليه كل واحد. هو في بالذهب سهل لكن بالتطبيق صعب قال الله. وما يلقاها الا الذين صبروا. وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. اسأل الله ان يرزقني وانياكم من الحظ العظيم هذا الشيء الكثير. وهو الحلم والصبر. جيت له لعنده وان جميل قلت له اخي الصلاة قال بزاك الله خير. حلال حلال. بني عندهم اتكن. لكن ليس بالضروري انك تروح تدور له في المسجد. واذا ما لقيته في المسجد رحت عليه تكلم عليه ولا انضاربه ولا تبغضه ولا لا. عليك دلالة الارشاد. واما الاتباع هذه مهلة. هداية الاتباع لمنهي. لله. انت دل على الطريق بس. طيب متى تبغضه? تبغضه اذا رفضه. اما حد كل ما تقول له بعد اسبوعين ثلاثة جلست معه. وليس كل يوم كل يوم عليه. صلاة صلاة. يعني تقول له اليوم الصلاة وبقرة تقول له الصلاة وبعدها تقول له الصلاة بعدها يغلب عليه. ويزهد من في يا شيخ. بالذات ما تقول له يعني انت يعني انت اللي جعله يقف هذا الموقف باسنوبك. لا. قلت له الصلاة انتهى الموضوع. تخيل له تحيل له فرصة ثانية شوف له مناسبة ثانية زره في بيته في مكتبه له الشريط اذكر له الحياة الدنيا الاخرة الموت الجنة باسلوب طيب بطريقة حكيمة وبعدين ذكرت له مرة ثانية قال جزاك الله خير خلاص الحمد لله لكن اذا نصحته ودعاك وقال لك ارجوك لا تنصحي انت كل ما معك قلت لي الصلاة الدين تبغى تجلس تجلس الدين هذا ما عاد ابغى اسمعه منك ولا تضعني ولا لك علاقه فيه هناك يلزمك شرعا ان تبغضه بالله تقول له خلاص ليش لان حدد منك موقف معين يلزمك ان تحدد منه موقف معين اما ما زال يقبل يقبل الدواء اعطيه الدواء انت كطبيب وهو كالمريض والمريض في المستشفى كل ما يمر عليه طبيب يعطيه علاج ويقبل والعافيه منه بيده بيد الله. لكن ايش رايكم المريض اذا جاء, جاء الطبيب في الصباح عندك هل اشرب الحبوب هذه? قال ما اقبلها. طيب نعطيك ابنك قال والله ما تددني. طيب نعطيك اشاء عشاء. قال وش نبال اشاء عاد هذه? ايش رايك بالطبيب? يخليه ولا يخرجه? يخلي يكتب له ورقة خروج. يقول الطبيب غير متجاوب مع العلاج? ورقة خروج. ليش? خلاص حدد من الموقع. فهذا انت طبيب. ما دام يقبل العلاج منك? عطل. مرة حبوب ومرة ابر ومرة شاعة ومرة هدية، وهكذا. الى ان عافيها الله. والعافية لا تتضرها انت. ال... الذي ينزل العافية هو الله. انك لا تهدي من احبت ولكن الله يهدي من يشاء. قبل استكمال الاسئلة هناك رجل ايضا تسد عليه سيارة نوعها ميتين سي سدرك. واللون ابيض. وهي عند الباب الشمالي. صاحب السيارة زيار الله خير. يخرج ويبعد سيارة. مجدد. قدم لي قبل المدون وموضوعه يقول ظاهرة الانتكاس ظاهرة ملاحظة في صفوف الشباب الذين التزموا والشابات التي التزمنا يلتزم الشاب فترة معينة سبوع سبوعين شهر شهرين ثم ينتكس. تلتزم الشاب بفترة معينة ثم تنتكس. ويصابون جوز من الاحباب نتيجة اصطدامهم ببعض القضايا في بيوتهم. ام ترفض ابوه يرفض اهله ضده وبعدين يعاكس ويصادم وبعدين ينهزم ويرجع رجع اهل من منه يوم كان قبله يهتم. ما الحل وما العذاء. وما العذاء? اولا, أولا المنتكس ناكي ناكي ناكي والراجع, والراجع هذا سببه سوء البداية. سوء البداية يؤدي الى سوء النهاية. ها ها ها. اللي يلزم الطريق من اول اختروه يوصل. لكن, لكن الذي يمشي بطريق من اوله هو غلطان كل مسار زاد غلطة. عليز كذلك? نعم. والذين يهتدون هداية شكلية مظهرية او هداية عاطفية بناء على موقع معين من مواقع مربهم هؤلاء ما يلزمون الطريق صحيح يأتون بعمح على انفسهم وعلى اسرهم وعلى ابائهم وفي مجتمعهم ثم تزول العاطفة وينكشف المظهر الخادع فيحبطون ويرجعون مثل واحد يبغى يطرع فوض الصباح وبدل من ان ياتي درجة درجة درجة حتى يطلع لا, لا. يجيك يتحمى, يتحمى يتحمى يتحمى ثم يقفز للصدر. فلا وصل ولا سلط ضرب رأسه في نص الجدل وطاح وانكسر. لكن لو انه مشى حبة حبة وصل. او مثل واحد اخذ له سيارة وبدل ما يمشي فيها مثلا الى الجنوب او الى الشمال او الى اي جهه ويوقف كل شوية كل ما سخنت يوقف كل ما غلى زيتها يغيره كل ما انتهى بنزينها يغيره لا ما حطها محطه واحده منيها ووقف الى غلق البنزين الين وخرب البيت حتى خبطت السياره هذا اسمه المنبت لا ظهر ابقى ولا ارض قطع المنبت اللي يمشي بغير هدى ياخذ جمله ويمشي يمشي يمشي, يمشي يمشي لا يوقفه ولا يأكله ولا يريحه حتى موت الجبل وبعدين تعطل لا وصل ولا سل قال قال العلماء كالمنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى ما ابقى له جبل ولا هو صلح. وهذا ولا اكثر الناس اليوم اكثر الشباب اليوم اولا ينغرون بالمظاهر. ويتصورون فقط ان الاداية والالتزام في بعض الامور التي جاء بها الدين ولكنها امور ظاهرة فيخدعون بها انفسهم ويخدعون الناس بها. وهذه الامور سهلة. كل واحد يمكن ان يطلق لحيته وانه يقصر توبه وانه يعني يعمل بعض الامور التي جاءت في الدين. لكن هذه ليس عليها المعول. المعول على القلوب. الكلام قلبك هنا. صدكك مع الله. يقينك على الله. تصديقك بحقائق الايمان. اخلاصك في توبتك ورجعتك هذه لله. هل انت مخلص لله? ترجو النجاة من عذاب الله? ترجو الفوز بجنة الله? تراقب الله في كل حين بعض الشباب تجده ثوبة قصيرة ولحيته لكنه تجد اذا رأى امرأة فاتح عينها هكذا. وتجد اذا دخل في غرفته في الليل ما ينام على ذكر الله يدور لاغنية ويخليها مرخية جدا عشان لا يسمعون اخوانه. والله يسمعه يسمع. ويخدع الناس ظاهر ظاهر ظاهر ايماني هذا ما يستقيم ابدا ولا يستمر مليك يرجع الى العذاب والعياذ بالله قدامنا فنحن نقول لاخواننا اولا صححوا البدايات بدايات. ثانيا اخلصوا العمل بدايات. لله, لله. ثالثا رويدا صبر وما يلقاها الا الذي صبر على اهلكم وعلى اشرتك اذا جيت اسرتك لا تحمل اسرتك بالقوة. نفسك خذها بالكمال لا في مال لكن بيتك لا تغضب على امك ولا على ابيك ولا على اخوانك ولا على اخواتك انما بلطف وحكمة وطيب وخدمة وحب وتفاني وادعوهم الى الله بالحكمة. فين طاعوك واستجابوا الحمد لله. اما بالقوة والعناد والمضاربة تحول كل الاسرة ضدك وبالتالي تجد انك لوحدك في الميدان وإذا بك تريد كل شيء فتخسر كل شيء ولا تحصل على شيء. من بغاها كلها يقولون ضيعها كلها. لكن شوية شوية بعدين عليك علي بمثبتات الايمان وهي كثيرة واذكر لكم منها اربعة بس. بسرعة المثبت الاول كتاب كتاب الله كتاب الله اعظم مثبت يقول الله عز وجل وقالوا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة قال الله كذلك لنثبت به بؤادة. فمن قرأ القرآن واستمر على قراءة وداوم على التبرة هذا لا, يهدي لا يظله الله ودائما يثبته له المثبت الثاني فعل اوامر الله وترك نواهيه. والدليل قوله عز وجل ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وعشد تثبيتا. المثبت الثالث <تصفيق> اراعة سير الانبياء وتاريخ الرسل تكرأ سيرهم في القرآن الكريم وبالتفاسير. هي بقصة موسى قصة عيسى قصة نوح قصة ايوب قصة فود، قصة يوسف قصة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تكره حق. قال الله عز وجل <تصفيق> في القرآن الكريم وكلما <تصفيق> نقص عليك من انباء الرسل <تصفيق> ايش ما نثبت به فؤادك وجعك في هذه الحق ومعظة الذكرى للمؤمنين فعليك ان تثبت موازين الامان عندك بهذه الامور الثلاثة والرابع الدعاء تدعو الله في كل لحظة تقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد الهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اجعل هذا الدعاء في سجودك واجعله في قيامك في الليل واجعله في كل لحظة من لحظاتك كلما ذكرت الله ادعو الله بهذا. ربنا لا تزغ قلوبنا وادعو الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك. السائل يقول قضية الشيخ انا احبك في الله. وأنا في طريق الاستقامة منذ مدة ولكن هناك بعض المعاصي إذا ابتعدت إذا عنها رجعت إليها ثم أندم بعد ذلك وأستغفر الله سبحانه وتعالى لكن ما ألبث بعد أيام إلا وأعود إليها فماذا تنصحني وامثالي جزاك الله خيرا ننصحك أن تتوب إلى الله التوبة الصادقة النصوح التي خاطبك الله بها وقال يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوح قال العلماء التوبة النصوح هي التي توفرت فيها شروط توبة الثلاثة اولا الاقلاع من الذنب الثاني الندم على ما فات فيه الثالث العزم على عدم العودة اليه هذا من تابها تاب الله عليه اما توبة الكذابة التي يتوب فيها الواحد ولية انه يعود بكرة هذا ما تاب توبة النصوح التائب من الذنب والعاق اليه كالمستهزئ بالله عز وجل. ونخشى عليك انك تتوب الى الله من ذنب ثم ترجع اليه فلا تتوب الى الله منه. بل توب إليه. ولكن لا يقبل الشيطان الباب عليه. بل كلما ما اراد ان يوقعك في ذنب فتوب الى الله. لان الله عز وجل يبصر يده بالليل ليتوب موسيء النهار ويبصر يده بالنهار ليتوب موسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فلا يا أخي لا تكره من رحمة الله وأكمل وتب. سائل يقول أنا شاب مبتلى بالعادات السرية وبعضهم يجيز لي أن فعلها باعتبار الضرورة فما هو الحكم وبماذا تنصحني جزاك الله خيرا؟ الذي يجيزها ليس له دليل والفتوى صادرة من هيئة. دار الافتاء اللجنة الدائمة لالافتاء بتوقيع سماحة الشيخ عبدالله عبد بن عبدالله عبدالعزيز بن عبد الله بن باز بانها محرمة وهي اخت الزنا والعياذ بالله ودلة تحريمها من كتاب الله ومن سنة رسول الله فاما من كتاب الله فقال قوله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم ايش او ما ملكت حمالهم زوجتك او العبد اللي عندك ملك يمينك بس, بس, بس انهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك. من ابتغى شيء غير هذا الامرين بيده او باين ذلك فالأولئك هم العادين. وقوله صلى الله عليه وسلم معشر الشباك من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للطرف واحصل للفرج فمن لم يستطع عليه بالصوف ما قال فعليه بيده. فانه له وجاء. جاء. وردت بعض الاثار في التحذير والنهي عن هذه المعصية المحرمة والعياذ بالله، فتب فتوب الى الله يا اخي. واعلم ان الذي يقودك الى الوقوع فيها هو الشيطان. فاذا رأى منك صلابة في الموقف وقوة بالعزيمة العزيمة انصرف عنك. اما الى رأى منك ضعفا وخورا وحبا لهذه الشاوة المحرمة قادت وبالتالي تهلك. وقد قرر الطب الحديث ان الممارسة لهذه العادة السرية الخبيثة واسمها العادة السرية تلطيف لسمها وإلا اسمها نكاح اليد اسمها نكاح اليد انها سبب لاصابة الانسان بامراض خطيرة. منها العقب. الذي يمارس العادة السرية اذا تزوج يكون عقيما. لان الحيوانات المنوية ذات الحياة والقوة تستهلك وتستنفذ عن طريق العادة السرية. هذا تزوج مع عنده بتصرف هالبضاعه كلها افيده والعيال بالله فلا تحمل ذشتك وبعدين قالوا انها تحدث له امراض نفسية. وتجعله الانسان هابط النفس ما مع شغل الليل والعيال بالله الله ما خلقك يا اخي لهذا المؤامره ولكن اصبر وتمسك بطاعة الله وابتعد عن المهيجات لا تنظر الى النساء ولا تسمع الاغاني ولا تقرأ القصص الجنسية ولا تنظر الى المسلسلات والافلام الجنسية ولا تجلس مع العصاء الذين يذكرونك البنات والنساء وانما اذا قامت عندك الشهوة واستطاع الشيطان ان يقنعك بشيء من هذا فاغتسل وصلي ركعتين او اربع ركعات اقرأ القرآن اسجد لله والله سوف يصرف عنك هذا الشر باذن الله عزيزي. جزا الله الشيخ من خير الجزاء وجزاكم على حسن استماعكم صلى الله وسلم على نبينا محمد الله وبركاته أخي المسلم أختي المسلمة يسر مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج الإعلام والتوزيع أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف والله ولي التوفيق تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com